بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقى وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها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 وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا ابيدون ما أعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم 111. إذا جاء نصر الله والفتح 112. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا